أذكر أنني كنت ألقي محاضرة كهذه في لوس أنجلوس بأمريكا واعترضني أخوان مسلمان سوريان وقال لي أحدهما يا شيخ محمد يا شيخ محمد والله لو سمع عاوزين بس الأخ الأمريكي ده يردد الشهادة خلفك لأنه جاء ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قلت أهل المساهل تعالى الفضل يا أخي وأجلست الأمريكية إلى جواري وقلت لهم قبل أن تنطق الشهادتين أريد أن أسألك ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا لماذا أتيت لتسلم ولتدخل ديننا وديننا متهم بالأرهاب ومتهم بالتطرف والتقلف والرجعية إلى غير ذلك فما الذي جاء بك إلينا فأخبرني أنه مليار دير يمتلك الأساطير في البحار والشركات والأموال يقول لي ومع ذلك هو لم يشغر بطعم السعادة قط حتى قال لي في ترجمة حرفية إنه يأس من الحياة وحاول أن ينتحر ستة عشر مرة ولكن لم يقدر الله عليه الموت ثم قال لي لأنه دخل في هذا اليوم الذي دخل علي فيه المركز دخل إحدى شركاته فوجد هذا الأخ السوري الذي ماد علي وأوقفني وضع قدمه في حوض الماء الذي يغسل فيه وجهه فصرخ فيه وقال أين الخلق وأين الأدب وأين ما يسمى بالإثكيث كيف تضع قدمك في حوط الماء الذي أغسل فيه وجه فقال له أنا أتوضع وأنا أغسل قدمي كل ومن خمس مرات أو يزيد فتعزب الأمريكي تغسل قدمك خمس مرات ولماذا قال للوضوء قال وما الوضوء فأجابه قال ولم الوضوء قال للصلاة قال وما الصلاة فأجابه قال ولمن تصلي قال لله قال من الله فأجابه لا يعرف شيئا قال ما دخلت عليك قط إلا ورأيت السعادة على وجهك وما رأيتك ثملا أي سكرانا قال لا أعوذ بالله ديني وحرم علي الخم وعلمني نبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فقال له الأمريكي فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالراحة والسعادة التي تحياها وتعيشها قال نعم إن صدق قال أنا صادق قل لي ماذا أصنع أنا أريد أن أحيا حياة سعيدة لقد سئمت ومللت حياة فقال له اغتسل فاغتسل واتبي إلى المركز الإسلامي ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب ثم قربته فقلت له بعد ما شرح لي والله يا إخواني وأخواتي لقد دخلت قصر هذا الرجل وما رأيت في هذا الإبداع وفي هذا الجمال قط ومع ذلك قلت سئمت الحياة مللت الحياة قلت سبحان الله فلما قلت ردد خلفي إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وشعرت يومها يا بناتي ويا أبنائي بثقل الشهادة شعرت بثقل الشهادة وهو يردد الشهادة وينطق كل حرف على حدة فلما أنهى مق الشهادتين ارتجف وارتفع صوته بالبكاء فقام الإخوة ليسكتوه فقلت اجلسوا وتركوه دعوه فلما بك واستقر قلت له أسألك لماذا بكيت قال لا لا لا بل أنا أسألك أجبني أنت أولا قلت فضل تطرح ما شيء قال ما هو السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن قلت ماذا تقصد قال أقصد أنني أشعر الآن براحة وسعادة ما ذقت حلاوتها ولا طعمها قبل النطق بهذه الكلمة فما السر الذي وضعتموه فيها قلت إنه سر شراح الصبر بالإسلام إنه سر سعادة النفس واستقرار الضمير بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إله إلا الله من سراب فيه تهدو وعلى وجه شبايا نتبه فيه التذي